Bye-bye! Well, وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ فيك ووافعك إليه ومطيرك ومطيرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا كفروا رُومَ إِلَيَّ مَا دُكُومْتَ أَقُومُ بَيْنَكُمْ فِيمَنْ كُنْتُمْ فِي تَنَزُّلِ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا